قال دخلوا في أمة قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسهم. سَنْإِلَّا مُصْعَهَّ أُلَّا إِكَاءُحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ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 تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ